القهوه يا بشار حاضر حاضر مساء الخير يا استاذه سعيده مرفت انا اسفه اني جيت من غير ميعاد وعلى كل اسف ما خلاص هو مش برده في تليفونات بنبلغ بيها الناس ان احنا هنزورهم بالليل بصراحه رحت المستشفى اطمن على الدكتور قال لي انه في البيت فقلتي بقى تحاصريه مستشفى عيادته بيته اهلا يا ميرفت اهلا تعالي اتفضلي تتفضل فين تطمن على الدكتور تعالي اه اتفضلي الدكتور صاحب ايه اللي بتعمليه ده يا ماما؟ اللي المفروض بنعمله احنا مش اتفقنا على كل ده مع اقبراشي بس مش للدرجات دي يعني مش درجة بيتي قد تنومي الله ما احنا هنا هو هو احنا عم سيبه ملوحدهم يعني اه ما هو ده اللي ناقص انت الجننتي انت ازاي تيجي هنا؟ مانا لازم اجي عشان الموضوع يبان طبيعي هو ايه اللي حصل لي؟ مش وقته بعد الوقتي المهم هم عرفوا انت وقعت ازاي؟ والحكاية اللي انت اخترعتيها صدقوها طب الحمد لله انت هتنزل امتى عياتك ده لستة الزباين كبيرة قوي على طول على طول هشم نفسي وارجع لصحتي وانزل فورا ما اشتقتش للبن بتاعي ولا ايه اشتقت الكل حاجة فيكي بس بصراحة ماما كمان بتجيب بن روعة انت بتتكلم جد؟ اوالله العظيم تحب خليهم اعموليلك منه يا ماما لا لا لا انا لازم انزل لا لا تنزلت رحل فين؟ هو لسه شربتي حاجة؟ عشان بس تطمن الزباي أطمنهم يا حبيبتي أني حروح بدل يسري لغاية ما يبقى كويس بس أقلق لحسن لا لا ما تقلق يا حبيبتي أنا اللي معلمك كل حاجة يا بخت منذر وخفف مع السلامة يا مارفة خدي بالك من عيادة فعناي يا دكتورة وكمان بتوصليها لغاية الباب اتخذي بقى هاتيلي مفتاح عربيتي بسرعة ايش معنى؟ اسمع الكلام وما تضيعيش وقت هتعمل لي بس تفاهميني لما رجح حاب أقولك كانت تمام وزي الفل أما امراته يا ساتر ما كانتش طيقان المهم أمه اللي بيتقولي عليها سوسة ما هي عشان سوسة قال أنا من وش الحب والود ده لأنها مش تهلة ودي ما بتعملش حاجة لله أبداً حتى السلام أساتر بقولك بو ما انسي بقى الناس دي كلها وخلال خمس سيام من دلوقتي لازم نكون مخلصين الديل وأنا هعمل إيه أكتر من اللي عملته مش كفاية سبتني وخلعت لو الموضوع وصل للقاتل هقتل قد يا ست صور فاروق زفت والهانم اللي اسمها مرفت يخرب بيتك يا ماما <تصفيق> بنت ايه يا والله اسفه بس ده يعني شغل ولا مفتشين المباحث كده كل الخيوط بقت في ايدنا بعتيلي الصور دي على موبايلي وانا عارفه هعمل بيها ايه فهميني الاول بدل ما اتلبخت الدنيا انت مش فاجئتيني سيبيني بقى افاجئك اهلا اهلا دي خطوه عزيزه يا استاذه سعيده ربنا يخليك يا تهاني انا اسفه لو كنت جيت من غير ميعاد بيتك ومطرحك تيجي في اي وقت والله ما جابني إلا الشديد القوي خير يا أستاذة في إيه؟ تعرف اللي في السورة دي مع فاروق جوزك؟ يا أنا عارق السويدي يا فاروق دي مارفة خطبتوا لأولاناية ونقول إيه اللي غيروا؟ هيا الحرباية دي ما فيش غيرها الحقيقة هم ملايقين على بعض يعني مش هي بس اللي غلطانا هو كمان وكان هيودوا جوزي في ستين دعية وجوزك دخلوا إيه في الموضوع ده؟ هحكي لك كل حاجة بس توقفي جنبي لغاية ما كل اللي غلط ياخد عقاب تصدق اني اسرق برده يا مولانا بقى دي اخلاقك اللي ربتني عليها بلاش يا مخيمر انت عارف زعلي وحش قد ايه طب احلفلك قالوا لي الحرام احلف يا مولانا ما يصحش كده انا مش صغير انت كده بتثبت انك مش بس صغير ده انت عبيط كمان ربنا يسامحك ماشي يا مخيمر انا عملت اللي عليا ومتزعلش من النتيجه انا من ايدك دي لايدك دي اتكل على الله ولينا لنا كلام بعدين ادي الحكايه كلها يا يزري. يانهر اسود انت متأكد من الكلام ده يا براشي ايه يا عم؟ ده احنا عشرة عمر واخوات وزمايل ووكلت في بيتكو عيش وملح يعني انا مضمن الدكتور يسري مضمن مدام اعترفت وما كانش بخطرك ولم قردتك يبقى لالك سهل واحنا فعلا بدأنا يعني البن اللي ام بتعملي منه القهوة ايوة وانا اللي حاطت فيه كل حاجة عشان الاعراض الانسحابية بتبقاش مؤلمة انا مش مصدق اللي عملته في سعيدة ولا أمي ولا ابن طيمور الناس كلها بتحبك وعارفة أن الموضوع مش بيراتك إزاي استحمله كل ده؟ العشرة والحب زي ما قلتلك أنا لازم هد الدنيا على دماغها هي والحيوان اللي تعرفهم لأ إهدى لازم نمسكهم متلبسين بص يا عم الشيخ عبد الرازق مولانا مخه ضرب وكبر وخرف وراح تجوز عيلا من دور عياله على سنة الله ورسوله ولا لأ؟ خليك معايا للآخر من غير الكلام المحفوظ ده طيب كمل يا مخيمر أنا عندي ورق يثبت إنه بياخد نسبة من أموال تبرعات الأعضاء ما بتدخلش في الحساب العام الكلام ده خطير يا مخيمر أنا مسؤول عن اللي بقوله وهثبته وآخرها خمسونة جنيه بشيك منه لحساب العروس الجديدة نص مليون مرة واحدة ودي صورتي الشيك عشان تصدقني ينهرك اسود يا مولانا وما خافيك انا اعظم وانت ايه اللي خلاك قلبت عليه فجأة كده نصحته كتير عشان العشرة لكن هم ما فيش فايدة مم. ورأيك نعمل ايه تشيله وتيجي مطرحه قادي يا سيدي القهوة زمنها وحشتك طبعا طبعا سيبيها بقى اشربها بمزاك وبعتيلي العيانين اللي برا تمام واول ما تخلص ابعتلي اعمال لك غيرها طبعا الليلة عندي ماشي بقولك ايه انا ميرفاة لسه مرها ما تخليها بعد يومين كده كمان عشان سعيدة ما تاخدش بالها بس مش اكتر من يومين هو انا اقدر استغنى عنك اكتر من كده حبيبي ودي القهوة بتاعتك يا ميرفاة الكلب ده انتي مسائل خير يا دكتور فضال يا حجة عملتي ايه في موضوعين بص يا حجة علاجك مش عندي أنا أعمله إيه؟ هاخده على بيتي بالعافية؟ قال لي يومين قلت له طي آخرك بكرة إن شاء الله تديره حقوق نبينك وتمضيه على العقد وهو نايم متخطر لا لا أنت باين عليك تجننت تعال أنت عمل اللي أنت عايزه يا ميس ميرفت يا ميس ميرفت أي حاجة أنت الحي تتخلص يكشف لا الدكتور قال لي حالتك ما يقوس منها مستحيل والله قال لي كده مع أنك وعاتيني أن الشفاء يكون على ايده طيب سلام دلوقت يا فاروق استني وأنا هرجع لك مقدرش أدحك عليها وافضل أدفعها فلوس وحالتها مش هتتقدم وضميرك صحي استعكام بقى إن شاء الله نعم انت زي بتكلميني بالطريقة دي أنا أسفى بس يا حبيبي حبيبي دي هناك مش هنا يا ماما انت شربت القهوة؟ آه شربتها دخلها إيه بقى باللي احنا بنقوله ملهاش دخل بس شايفة مزاجك متعكر لا متعكر ولا حاجة والست دي علاجها مش عندي يلا يا اخت بعت اللي بعديها ماشي بقى كده يا مخيمر بعد ما عملت منك بني أدم وارفت القرش وبقيت تركب عربية ريحت بيعني وأنا يخلصني برضو يا مولانا دحنا لحمك تفنى من خيرك أصيل طول عمرك يا عبد الرازق بس المسئولية والأخوة اللي بينا تحتم علي أقولك إنه خطير ووراني سولة شيك مكتوب منك للحجة مراتك الجديدة شوفت بقانك؟ أيوة يا مولانا وأنا هكدب برضو لا العفو وقال إنه عنده ورق كتير واحنا العين علينا ومش عايزين مشاكل اليومين دول انا بشكرك يا عبد الرازق ومشوارك ده وصادوا خير كتير هتعرفه بعدين كل اللي يهمني رضاك والله عارف بالاذن السلام عليكم وعليكم السلام يا نادره تعالي مش قلت لك سرق المحمول بتاعي واخد من عليه صور الشيك وانت سمعتيني طبعا بتتحدقني وتتآمر عليا يا ام خيمر قلت لك تعبان وحرامي ما صدقتنيش انا خايفه يا مولانا خايفه وانا معاكي ما هو العمل اللي عمله ووصلت بيه انه هددك انت شخصيا وانت عرفتي رد فعلي إيه؟, ايه ايوه ايوه يا شيخ عبد الرازق ها عملت ايه في الاقتراح بتاعي